والذين آمنوا وعملوا الصالحات قلنا لا إيمان إلا بالعمل الصالح لا إيمان قط إلا بالعمل الصالح ومن زعم إيمانا في القلب لم ينضح على الجوارح فقد أعظم الفريق وقد خالف إجماع الصحابة أو إجماع التبعين وإجماع المتقدمين كما نقل ذلك إمام إمام العلم إمام الشفيع اللهم آمين اللهم آمين الله, الله يسعد روحك يا يسعد شريف والله الله يا شريف أيضا شريف قلت شريف وهذا هذا شرف لنا جميعا. دماغك صار أحسن اللهك خديش. فإذا لا تجد إيمانا ركز في القلب لا ينضح على الجوارح أبدا لمن ينضح على الجوارح لما يظهر يظهر جليد. و وهنا في قول لا نكل نفس إلا أسعاف فيها جلالة على أنو لا ضائق على المسلمين إذا ضاق أمر التسع والمشقة تجل التيسير ولا واجبة مع ما عز وهذه رحمة الله يريد بكم العصى ولا يريد بكم العصى. أولئك أشوف الشرف والبعد أولئك للبعد أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فأشوف عندما أقول أولئك أصحاب الجنة في قول إلا أن نكلف نفسا إلا وسعها هذه جملة اعتراضية لأن نمتلك الثبر إلا أن نكلف بما لا يطيق وما ليست بوسعي بل التكليف يكون على الطاقة وأن هذا أيضا من سماحة ديننا وهنا نقول أصحاب الجنة لأنهم امتلكوها فان الله جل تعاقد معهم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بانه شن شبه الكرم والجود فرد عليهم اموالهم ورد عليهم أنفسهم في نعيم ابدي سرمدي واعطاهم الجنه فوق ذلك وهنا نرى اخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم تمثلا بهذا بصفات الله جل عندما اشترى من جابر الجمل واعطاه المال ثم قال له أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهيم خذ جملك ودراهيم وسمها تراهيم وجعلها تراهيم قال الله تعالى بعد إدخال هؤلاء الجنة شوف الأعظم من ذلك بقى في الجنة قال الله تعالى رب يرضى عنكم أحسن الله لكم أرجو أن تكون وصلتك الأمانة فضيل الشيخ عود أرجو ذلك أن تشرف لنا وفخر لنا ونسى الله أن يأخذ لنا تقصيرنا في حق حضرتك ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار أي تنهارنا القلوب من الأحقاد والحسد والنزاعات النفسية يعني بعد المرعى الخنطرة وإعباد المرعى السرات هناك الخنطرة لا يمرون ولا أدخل الجنة إلا بعد التطهير التطهير تطهير تام ونزعل من صدورهم يقول علم الطارد نزل فيها في عثمان وأيضا في طلح والزوايبس وقد قال العلماء على سام وقد قال العلماء أن هذه يعني هذه اختلقو فيها فقالوا عظمها فالعشرة البشرية البشرية من الجنة والحق أن هذه حاله لأهل الجنة بأن الله ينزع من صدورهم أو سقيمة الصدر اتهرنا قلوبهم من الشحناء والبغضاء والحقد والحسد ولذلك ليس بينهم إلا المودة والإخاء والمحبة والمرطفة والأنس والجنة الجنة لا يدخلها إلا من طهر الله قلبه سبحانه وتعالى ولذلك أرد في الاثار التي ثبتت عن نبي المختار قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطره بين الجنة وبين النار حبسوا بقنطرة بين الجنة وبينها فتقار كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نطقوا هذبوا واذنا لهم بدخول الجنة فوالذي نفس نس محمد بيده لأحدهم بمسكنه الجنه ادل حضرتك أين فريق العمل فريق العمل الله يديكم فريق العمل ممكن يرسل فضيل الشيخ, الشيخ داود المقصب الله الذي طلبه رجاء نعم ففي الحديث قال والذي نفس محمد بيده الأحروم بمسكانه في الجنة أدل بمنزله ما يعني كان في الدنيا نعم حتى بغيرة تأذب كل شيء يذهب المشرفون هم الذين يوصلونها قالت حالا قالت حالًا إذًا أو قال حالًا المشي ولذلك قال الله تعالى تجري من تحتهم الأنهار أي من قصورهم تحت تأتي من تحت قصورهم الأنهار وويمشي بالنهر كيفما كيفما أراد وتفجر العون له ماء واستمر تأتيه ستدل ووأيضًا معانقة كل سنين طوال معانقة فيعني هذه هذه مكافأة الله للموحدين الذين صارعوا في القيادات والصراحات والطيبات في الأرض والسماء سبحانه وجل في وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله أن يقولون اعترافا واعترافا بالفضل عليهم نحمد الله الذي وفقنا للهداية وإننا لا نهتدي إلا بالله تعالى حمد لله دعنا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله فالله تعالى وما بكم من فمن الله الموفق بحق من وفقه الله جلالك ولاه يا عبادي إن إنا اعمالنا إن انما ما هي أعمالكم احصي عليكم ثم اوفيكم إياه فمن وجد خيرا إيش فليحمد الله والله لولا الله اهتدينا ولا سمنا ولا ولا صلينا وقالوا الحمد لله الذي أداني يعني الذي أعرفنا مسكننا في الجنة. مساكننا في الجنة وبين أن هذه هداية هداية خاصة يهتدي إلى جنته نعم ممكن تأخذ الرقم من فريق العماء فاعترافا بفضل الله علي نعم وإذا عانا بكرمي بكرمي إحسانه عليهم هو الذي هدانا الإيمان هذا القلوب إلى إيمان ووفقنا إلى عمل صالح كما قال الله تعالى وحينها يفعل الخيرات والخمس آيات وتعز ذكر قال لنا عبد بن نناد جنة النعيم وأنقذنا من النار ولذلك لما ينادي ينادي يأخذ جنة فأشئبونا ترون فنقولون فقول الله تعالى تريدون شيئا أهيدكم فيقول ربنا ألم, ألم تنجينا من النار ألم تخلنا جنة الم تولد وجوهنا فيقول ان لكم عندنا موعدا أنجزكم فينكشف الحجاب فينظرون الى وجه الرحمن ما أنعيم ونعيم مثل هذا النعيم بالنظر الى وجه الكريم اللهم ارزقنا النظر الى وجهك الكريم غدواً معشية اللهم وارد وجوهنا من يا رب اللهم أمين الله وكل يعني في مع قال لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثموها بما كنتم تعملون ان الله لا يبقص حقوق بما الباء السررية يعني عملكم وعملكم ووصلكم إلى رحمة الله يقولون والله لقد جاءت الرسل بالدين الحق وبالعقيبة النجية السديدة، فاستدينا إلى الإيمان وأرشدنا الله تعالى إلى العمل الصالح تابعاً للإيمان في القلب، فهدانا إلى العمل إلى والعمل الصالح، والملائكة تناديهم في الجنة أن تلكم الجنة ورستموها بما كنتم تعملوا وفي الحديث أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أنا تغنم الله برحمته، ولذلك يقول هي تحديث في المحاولة المنظرة بين الجنة والنيران بعد ما استقرها الجنة وأهل الانيران وأن أدى أصحاب الجنة أصحاب النار أن كدوا جدنا ما وعدان ربنا حقا الأصل في هذا الأمر كما قلنا بأن دخول الجنة, دخول الجنة بفضل الله ولكن بالعمل الصالح والذي الذي يصل بالإنسان إلى فضل الله وإلى رحمة الله جل, جل كعلا وشوف هنا قال البأس كبابية وأن تلكم الجنة أورفتموها أورف من بما كنتم تعملون يعني يقال صاحب الجنة انه يرث صاحب النار منزل رجل دخل النار يرث اهل الجنه وايضا لان الله يخلق لكل واحد منهما منزله منزله في الجنه ومنزله في النار فاهل الجنه يرثون اهل النار في منزلهم في الجنه وعلى النار يرثون اهل الجنه في منزلهم في النار التي لو كانوا عصوا الله على كانت المفرد فالحمد لله ان وصلى الله عليه وسلم الصالحات ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وهذا تعبير بيش المستقبل أن ينادي أهل الجنة أهل النار يعني يقولون نتحدث بنعمة ربنا علينا إن الله قد رانا ما وعدنا ما وعدنا حقا في الجنة ومتعنا بها ادخلنا خننا من من النار وفزنا فلم تشفت من أعداءنا إننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا على ما قال الرسول الأمين فهمنا الكرامة وتعذبتنا المياه المياه وتمتعنا بالجنة ورأينا ولقينا ربنا جل جل في علاه فقالوا نعم وقالوا وقالوا لاصحاب النار قالوا لأصحاب النار هل وجدتم عند ربكم حقا؟ قالوا نعم بحسرة وبنجم فيقول فاذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الله اكبر الله اكبر اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ادخلنا الجنه الله بسلام انصار الرحمن كم لنا من يعني من جهل وجهالات رضي الله عنكم فريق العمل اثنان ليست واحده واحده باسم فضيله الشيخ واحده باسم الآخر اثنان ليست واحدة رضي الله عنكم. قال فأذن أذن أذن أذن من بينهم اللعنة الله على الظالمين ألقاهم النار ودمينا الندى نعم لقد رددنا ذلك حقا فينطلق صوت العلوي وتصير من ذلك يقولون يعني يقولون اللعنة الله على كل ظالم كافر فاجب حاد عن طريق ربه ثلاثة ولا فكان نصيبه من ذلك. الذين يشكون الظلم بسماتين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجاء، وهم بالأكثر كافرين. هذه لعنة الاشقياء الذين يمنعون الناس عن دين الدين، يصدونهم. كايضا ممكن نقول في طوائفنا هنا الذين يصدون عن مجالس العلم أيضاً يقاومون ذلك. الذين يجلسون يصدون الناس عن المساجد، يصدون الناس عن مجالس العلم، ويريدون إسقاط العلماء وطرد العلم. هؤلاء من أسوأ الناس. هؤلاء من أسوأ الناس. فمن أرضى من منع مساجد الله أن يذكر فيها وسعى في خرابها الله ما دعناه الجنة رضي الله عنك وسزاحم النص كم تشرق شمسك علينا فنسعد سعادة تتم قال الذين يصدون عن سبيل شوف أعظم جر مواقع فيه بعد الشرك يصدون عن سبيل الله وذلك قلنا كل ضال في تيهن وتخبط أعذاب لكن أشد عذابا منه وأنك من, من أضل ضل وأضل ضل وأضل, ضل وأضل. الذين يسدون عن سبيل الله عوجا هؤلاء الأشخياء الذين يسدون عن دين الله جدا فعلاء ويتحكمون في ناس بأهوائهم ويريدون استحبوا حتى الدنيا على الأخيرة فارتضوا بالعجلة دون الأجلة لكنهم كانوا من أسوأ الناس لأنهم صدوا الناس عن سبيل الله قالوا بينهما حجاء وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيمة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لما يدخلوها وهم يطمم عندنا أجزاء ثلاثة وبينهما أي بين بين أهل الجنة الحجاب والسور سور وإلا فلن ينادونهم أن أفيدوا علينا الماء أو من ما الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين نعوذ بالله من الكفر والشرك ونعوذ بالله من التجور والفسوق ونعوذ بالله من أن التخاصع عن التوبة والأوبة صلات الخير للرب نجعله في علاه وبينهما حجاب سور بين الجنة وبين أهل النار لماذا الحكمة لأن أهل الجنة إذا طلع لهم النار قالوا الحمد لله الذي نقضنا الحمد لله الذي أذن له إننا سادلونه أذنا الله فهتمكتعون فوق التمتع قال إني إني كان بخير يقول إنك من المصدقين وهو بيقول بقى هنا الآن لولا فضل الله عليه لكونت معه بخير في قاع في قاعد. في قاع الجنة نعم وعلى الأعراف رجال وهنا على الأعراف على الصور الذي بينهما رجال من الرجال هم أهل الأعراف الذين قصرت حسناتهم أن يدخلوا الجنة وأيضا لم تكن سائتهم كافية ليدخلوا يدخلوننا يبهم قوم يعني استوت سائتهم مع حسانين وبعثون بعضهم قط هم قوم هم قوم شهداء لكنهم لم يستهزئوا من والديهم وقالوا أيضا هم الذين يعني ماذا بالصغر عليك عليكم الصلاة وآتكم بكل خير فهم يعرفون كلن بيش ينظرون يمينا ينظرون شمالا يعرفون كلن بي يعرفون كلن بسماء فيعرفون أهل الجنة أهل النار فقصرت عندما عندما هنا ينظرون إلى هالجنة فيجدون بيد الوجوه فيمنحونهم بذلك ويعرفون يعرفون أهل النار بالسواد الوجوه فيها غبارة نعم علامة تثبت أنهم من أهل النار أهل النار حين رؤنا ينظرون إلى أهل الجنة يقولون بالتحية والتعالق ويقولون لهم سلام عليكم يا أهل الجنة فازتم بالكرامة والسعادة لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوها وهم يطمعون الله ما جعل من الله ما جعل من أهلها الله ما جعلنا من أهلها لم يدخلوها وهم يطمعون لم يدخلوا أهل عرب لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون وإذا صرفت تلقى أصحاب النار قال ربنا أجعل مع قوم الظالمين أقف مع واحدة من من أعظم الأمور وهي في قوله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون قال لم يدخلوها قال ابن عباس لو لم يرد الله ان يدخلهم اياها ما طمعهم فيها هذه السنن الكونيه بان الله على طمعهم في الجنه فنظروا الى اهل الجنه شان انظرهم على نور اهل الجنه لم يدخلوها بينها بين النار لم يدخلوها وهم يطمعون يطمعون الدخول قال ابن عباس هذه سنن الكونيه لو لم يرد الله ان يدخلهم ما طمعوا فيها فلما طمعهم فيها رحمه ورقصه ادخلت من الجنه وهذا مصداق ذلك في حديث ابن سلم يستقى من اخر رجال آخر دخولا الجنه الرجل بعدما خرج من النار قال الشباني لهيبها ابعدني عن النار فابعده قال تعالى ثم وجد شجره الله أنشأها له يعني شاء فتعنق لأس... ان يستظل بها قال رب استظل بهذه الشجره ظل الشجره قال طال... ما اغترك اما قلت انك تعطي العهود والموثيق الا تسال فيقول النسلم يرى من الصبر لو عليه والله يعضوه يذهب ليستضير بالشرف ينكذ قليلا يسمع أصوات أهل جنة ونعيم أهل الجنة الله ما دعنا جميعا من أهل جنة الله ادخلنا الجنة وأنعمنا بها وأنعم ما فيها أن نلطاك وأنراك يا رب العالم وننظر إلى وجهك الكريم غضبا وعشيا لا ننزل عن هذه المنزلة أبدا فقال يا ربي طريبني الجنة قال ابن أدم ما أغذرك أما عدوات العهود والمفيق قال لا تسألني يقول النبي والله يعذره يرى ما لا له عليه والله يطمعه هو يطمعه يقول تذكر تذكر تذكر يعني جعل لك قال رأيت الدنيا لك الدنيا وعش التمثيل ويدخله الله الجنة اللهم اجعلنا جميعا من الجنة اللهم اجعلنا جميعا من الجنة اللهم مرضى عن كل هذا الجمع يا رب العالمين وأقول لنا الزلات والسقطات والهنات أنقف عن هذه الفارق المستنفضة إذا أراد الله شيئا هي له أسبابه طيب إن شاء الله سأكبر في الطريق سمعت وأطعت من حكمة الباري أن يطلع أهل الجنان على أهل النيران ليعلم كيف منة الرحمن عليه أعظم الناس ضلالا من صد عن سبيل الله من ضل وضل أعظم الناس جرما من, من ضل وضل يعني من؟ أمن صد عن سبيل الله تعالى إن شاء الجميع بخير ربي أحفظكم ونحن نشرف حضرتك يا أستاذة داليا في المجالس كم لك من خير على أهل فرنسا وانت تتعلمين الخير وتنشريه لما تمتنعين على هذا الخير فكوني على هذا الباب وتعلم العلم وعلميه وانشريه يعني أسئلتك هذه التي تسألينها كيف ينفع الله بك هناك كثير من الناس فلا تجعل الشيطان يجرك إلى أن يصدك عن هذه المجالس فيكون الصد هنا صد ليس بجيء ولو في خطأ معك أنا أخطأت أو الأخوات أخطأنا أو الإخوة أو المشرفون أخطأوا بشيء، شيء لنا أن نعتذر ولك أن تقفل الاعتذار بكرم خلقك وأن تنفع المسلمين نحن نريدك تنفع المسلمين فلا تضيعي هذا الخير عليك جزاكم الله على خير الله عليكم نعم اصحاب العرب الأعراض طمعهم ولم تقول الجنة ومن طمع بالجنة دخلان إنه يحبكم جميعا في الله نسأل الله أن يرضى عنا عنكم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله إليه استغفرك وأتوب إليك أنا نيسارك بالطريق الآن ودعونا لأن الصغيرة أيضا العجل الطير ضرب ونحن نشين وعجيب معنا وتأخرنا زك تتأخرنا عليكم نسأل الله أن يحفظكم وأن يرضى عنا نسأل الله أن يجعلنا أسب الدعوة وك وأسعد الإسلام يعني يجعلنا جميعا من رفقاء النبي السما في الجنة والصلاة مريم ابن قايم يقول تزاف جال القطة أنا أريد عقدا لا أريد قطة نص الله يجعلنا تعب بأسمان للحسن فنكون من أهل الجنان بل من أعالي الجنان وننتل عن هذا أم الله تقول ويش السؤال صيد عبد الله سيدة تريد إخراج الزكاة فهل لها أن تخرجها لابنها الذي لا يعمل عليه ديون لو أبو موجود نعم لو أبو موجود يجوز لو أبو غير موجود فلا يجوز